بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثل وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حفظ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو تخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفوا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا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 Allah, aki a rselőbbiá paffát sérő sáhban, feszkhonához ér a belében megyt,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 الكتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرط سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويقوم سهر في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين من دونه ما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 إِنَّ شَيْئًا يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحيان يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ آتَ إِلَّا نذير إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنَّ من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 مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز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 مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساورا من ذهب ونؤلؤا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 هي لا يمسسنا فيها نصب ولا يمسسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافر وَهُمْ يَصْرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يَتَذَكَّرُ فيه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 إِلَّا هِيَ أَرُونِ مَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَيْنَا هُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِهِمْ بَلْ إِنَّ يَعْرُضُوا لِبُنَاءٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا مَا يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بعده إنه كَانَ حَنِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بالله الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور استكبرا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل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 إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره fa iza jaa ajaluhum fa inna